حزب ما خلقنا سورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أندروا معرضون السورة إذ لرنا الرمل. سيرسم الربين ذحنين إشاد الحنان ها مين ينزل الدر كتاب غور الربين والنور نتشوا غرافلان يسنا ذا بر امور ورنخري قري ون وان زرقا هده شريلان جرسن مبر معنا السلاج اللي يتسمان وذا شخفر نجان ينشد تسوان قد رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أوثارت من علم إن كنتم صادقين إنسا خبر فيد وقذ جلث دعون مشيض ربكني خلقا سحن فيد ماي الله عندما نتعلم في القرآن نتعلم في القرآن في كثير ديون الكتاب يقول لنا قبل الوقي نغمي شدي قرآن في العلم النمز قرآن ماذا صحى لدقرم وما نظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون عني الله وغلطا أكثر بني ذاعون ويظنني الجربيا ونرد نسترواج ألماذ يوم الحساب نثني أرد الهنالا ذد عن سن مذعنتا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين يمرد جمعا مدا اسمت قوم القياما أزندقر ويعذوا وذنكر وإذا تتلى عليهم آيات نابينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ميل لوزن دغران الليثن غبنن أقارن دوذي دو فهران إلحق نثني ديوسان القرآن وقني فندس حر أم يقولون افتراه قل إن فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم نغشن نيرتيد ذلك Inasten مسجد بغفيد id ur نفعم ma iyi-tnefem ɣur rebbi deg wacemma ma yebɣa ad iyi-ɛetteb. D netta akk iɛerman ayen akka la d-qqarem barka قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين إنسن إخمش ذنك إذا منزوذ الرسول ورزر يغيقونين أما ذنكمد هنوين نكين لاتبعا أي نيد شوحان نكذا منذار أدبينه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 إن ذكروا الإسرائيل غفين نكنيشفان تورات نسنع دايوما هنو مزارك تكبرم أربرده الديران القومي اللان الضرمين وقال الذين كفرود الذين آمنوا لكان خيرا ما سبقونا إليه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم أقارن دويذي خفرا أغفيد ذكني يمنا لو كان ذي نظري الها ورغزب غير نغرص إميش والتوهدان إفنكار الدينين ورغزين ذلكتب ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين قبرش تكثب ثموسا تتوليه سعى الرحمة جقرنك وكذي تيد السلسن عرض أذي نظر وذكي لنظر الظلمين أذي بشر المحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وذاك النسي قارن نكنيب ذن غضربيا ينتب عن الوقام ورش الخوف في اللسن ورغين في حزنان إذ وذ إذة الجنة دماذك سرز الغن إذ الجزب بين ووصينا الإنسان بوالده حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا عمل صالحا طرواه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ألا نتصوصي بنثم أذي يحسني الوالدنيس أثرف ذي فيماس بالسيف تسعة دسر مشقا أفذن ستسوط ذيس جقدر نثرة ثم الشهر ألم يقبض مقر يبضغ غر ربعين نسنا ينيس أبا بنو والهي يتشكر غني عماش في النكندنا عمضة فلاق نكند الولدينيو أدخذ مغرسرح تفغير أي الصرحة ضد درياو تبغ تفغن غرش أقليذ الجنسلمان أولئك الذين يتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ذو ذئ من نقفل رفعال نسن ونعن ورسن حسبن السياس نتسان إهلث للجنة ذو ونغذ الوعدن الصح ونسي ذت وعدن والذي قاد لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الولين ونسقر من الولدينيس أف ذينا عيغ ذيون سواعيه من يد حيوغ عدان القرون الزثين نهنغ الربس عنين أقرنس أمن يمشون الوعد الربية الصح أزنديني وقينين سي موشو هنزي في النعم أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خالت من قبلهم من الجن والنس إنهم كانوا خاشرين ولكل درجات مما عملوا ولنغفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون أذوي ذكي ذي الجنون العباد الذي وجنين ذي الخاسرين كل ثراثة الدرجاس السويني ثلاث خدم الجزى اللعمار النسان أثنر النسلوفة حدريت واضران ذي السن ويوم يوارض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون السن مرد سعدين إكفرون الزثتمس السن رزندينين أثفكم لربحن ون أسميه اللامذي الدنيث ستمت عم تصي السن مدست العثاب للدل اذوني للجسن ون مثل لمث تكبرا ذلقع مضغل الحق سلمث سل غم بذان واذكر خاعاد ذنذا قومه بالحقاف وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ذلزند إجمس عاد هود هي نظر القوميس ذي الحقاف ذي لال نربل ذي نوم دقي تسمعك عدنو ذاكي نظرا الزثسنة بالفرس هي أن عبدت كان ربيا فلو نقري وقذر لعثف ببسط قالوا أجئتنا لتافكنا عنالهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أن نسيه ثوسيض بشان الجويد نعبذ أفكار ذكر وعدينك مصح لدقرض قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون ينا الخبر والربي أقرغون للصوضاء أي نسيدة وشكعاء لكن غفك زراء قوله يقول قومي من شاف فلما راوه عارض مستقبل اوديتهم قالوا هذا حارث ممطرنا بل هو مستاجلتم به ريح فيها عذاب نديم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا ترى إلا مشاكنهم كذلك كنزل قوم المجرمين مصرى نسيجنا في الجبال يربت سيغتران من سن الناس وادي السجنال يبغي غير د اخفور ران بينك غير تحرم الضوضه ديك الشارع تبقى الريح يقلع كلشي زفش اكيد يومر ما فيهش سبحان دشمو تزروا حاشا ثانوج زوغت من سن اكا إِذْ وِيلَ لِلَّذِينَ مَشُومًا نَعَمْ أَوْ أَكْبَر وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ نفكيزن دوي ذاك أي أنك نووند نفكرا نقمزن ديم الزغن إذ ولن إذ ولون أثنى في عنق الشماء إذ ولا لن ولا على خطر لا نكرن إلا يثني ربي يغالي يزديد في اللسن وإن كنسة مصخرا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا لايات لعلهم يرجعون نشن جتون ديننيه في ذاك النيون ديجين نحط رجند رشارات وعلى ما در فلولا نشرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا مالها بل ظلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون ايغار وصلنا صار ناران واذا شك اني عذب جن زعما اني استقربا والرب وينك نجان اثن غظن في اللشن اذو ندري كتب انسان اذو وينك ندي جران اوف ربهم من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انفتوا فَالْمَا قُضِيَ وَلَّا وِلَا قَوْمِهِمْ مُنْدِرِينَ وله غرش يوث تردع دير جنون أكي ناسلني القرآن إما حضرنا القرآن أننا اسكان حسث ميثفوكا كان القرآن أكي نغر القوم نسان أكي نغث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 يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يفيل لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب نليم ارقم منه ارتشوار في وند التسمره ربي امن فيش ذا ومن لا يجيب داعي الله فليس بما في الارض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين ونيوهين ذي الرواب ونيوهين ذي السميران ربي ونيوهين ذي السلسر ذات ربي ذي القاع ونيس عمعون من غير ربتي السلس وذاش ذي طرارفان أول من يرون الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يجعله بخلقهن بقادر على ان يحيي المتا بلى انه على كل شيء قدير ورزقنا ربيا يخلق وينذر قعا وليعير منه خلق امخرج ميرارا اكن يحيي الموتى ان كل شيء يزمراش يوم يعرض الذين على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى واربنا خالف ذوق العذاب بما كنتم تكفرون السنبس عدين الكفرون زيزتمس الزندين إواقيا ذي غنى مشيد الصح أدرني الجواب أنعام ذي صح أحقبذنا أسهيني عرضت العذاب إمهلا ما تكفرم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 حسن مراظر مكة آيان سيد التوع ذن أما كنن ورعش إذ الدنيت حاشة تشويات وقنث ذا سيوال انبو نجت وغن إذ القوم يفغني بذان.